لقد سمع اللَّهُ قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمع الله قول الذين نَتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَم الأأَد أَذِ غَيرِ حَّ وَنَقُُ ذُوقُ وَعَذاَابَ